إنَِّ رَبَّك عَليمٌ الحَكِيم لَقدَد كَانَ فِي يُوسفَ وَإخْوَتِهِ آياتةُ لِسائِلين إِذ قَاالوا لَُوسُف وَأَخُهُ أَحَبُّ إلَى أَبِنَ مِا وَنَحْنُ رُصْبَهَا إِ أَبَانَ لَ فِي ظُلَالٍِ قتُل يوسُ فَأَطرحهُ أَرضَي يَخْنُ لَكم وَجه أبيك يَخْن لَك وَجه بيكم وَتكوا مِن بعده قَوْمًا صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارتى ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف واننا له لناصحون ارْسِلْهُ مَعَنَا غَدِي يَرْعَى وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي لي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عنه 124-قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 125-فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 126 فَأَبَاهُمَا إِذَا إِن يَبكون قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فصبر جميل, فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهَ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا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 وَقَا الذي ْتَرَهُ مِمْ مِصْرَلِمْ رَأتِهِ أَكْرِممَثْو أَكْرِم مَثْوهُ عَسَأَ يَمفَعَنَا أَوْنَ التَّخِذَهُ وَلَدَم وَكَذَلِكَ مَكََّ لُوسُفَ فِي الْ الأْرضِ وَلِنْ وَعَِّمَهُ مِ تَأْوِيل الأحادث واللَّهُ غَالِبٌ عَ أَمِم واللهُ غالِب علىلَ أَمْرِهِ وَِ نكثَر النَّ سِلََا يَعلملَ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 إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وَشَهِدَ شاهد مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قُبُلٍ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ فكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قد من دبر قَالُوا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ قَالَتْ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفَ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ, واستغفري لذنبك إنك كنت من وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان لا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهم اغسلت اليهم وواعدت لهم متكئا واتت كل واحده منهم سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رايناهم اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله وقلنا حاش ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم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 وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ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 فَأَمِنْ لَوْ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْدَأُ بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم وذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي دَاوُدَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ اسْتَجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ الله خير أم الله الواحد الخهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها, سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا 119-والك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا 111-وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه 112-قضي الذي فيه تستفتيان 113-وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين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 قال تَزرَعُونَ سَبَعسِنينَ دَأَبًا فمَا حَصَتتُم فَدَرُوه فِي سُبُِهِ فمَا حَصَتتُم فَدَرُوه فِي سُبُلِهِ إِللاا قَللَم مِماا تَأكُلون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 نصيب بِرحمَتنا مَن ش وَلا نظيع أأَجرَمُحسنين وَلا أجرُ الآخَِةِ خَيْرُ للَّذينَ آمن وَوكانوا ييتق.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 قَا لن أُرُسِلَهُ مععَكُمْ حتىََّ تُؤْتُون مَوْوسِقَم مِنَ اللهَِّ لََأْتُ النَّنِيبِه لَتَأتُ النَّنِيبِه إِللااأَ يُحَاقَ بِكُمْ فَدََّا أَتَوْهُ مَوْوسِقَهُمْ قَالَ اللهَّهُ عَ مَا نَقُول وكيل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 124- ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 125- قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين كنتم كاذبين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 ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى يئلن لي ابي او يحكم الله لي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا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 ويأتيني بهم جميعا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 الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت الغير قال ابوهم ان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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى.